ل ه م من قرية نهلكناها فهم نهلكناها قرية ي ؤ و ن و م ا أ ر س ل ن ا ق ب ل ك إلا رجالا من و س ي للعلوم ا م ن و ا ج ع ل ا س د ا ل ا يأكلون ا ل ط ع ا م و م ا ك ا ن و ا خ ا ل د ي ن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 فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض و ما بينهما لاعبين لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ لهما لاتخذناه, لاتخذناه من لكنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسالون أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 لا ي س ب ق و ن ه ب النابلسي ق و و ل م للعلوم و ما الاسلاميه يشفعون ل ن ت مشفقون ومن يقول منهم هم يقول إني إلى وكذلك نجزي الظالمين أ و ل م ي ر الذين كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كانتا رتقا ففتقناهما و د ع ل ن ا من الماء كل شيء حي أ ف ل ا يؤمنون و د ع ل ن ا في ا ل أ ر ض رواسي ان تميت بهم و د ع ل ن ا فيها و د ع ن اسماء فيها فدادا س ق ف الله محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو آياتها ا عن ذ ي خ ق الليل ا و ن ا ر ا ل ش م والقمر س س كل في فلك كل في ي ب ح و ن وما دعلنا لبشر ى شركه الهدى خ أفإن شركه م د ع و ي ل غ ي ن ربحيه ذات ئ ق مضمون ت و ب ب ل و ك م اجتماعي ل والخير ش ر ن ة و إ ل ي ت ر ج و واذا راك الذين كفروا إ ن يتخذونك إ ل ا ه ز س و ا أ اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا, سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل ما ن ي ت ل أ ك م بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من دوننا لا ي ي س ت ط ع و ن نصر ن أ ف س ه م و ل ا ه م م م ا يصحبون ب ل م ت ع ن ا هؤلاء و ب ا ا ه م حتى, حتى ط ل ع ل ي ه م ا ل ع م ر أ ف ل ا ي ر و ن أ م ا ل أ ر ض ن ق ص ه ا م ن أ ط ر ا ف ه ا أ ف ه م ا غ الله ق ل إنما ولا ي س م ع ا ل ص ه ا ل د ن ا إ ب م س ي ل ن ع ل و م ا ل ا و ل ا م ي ه تظلم نفس شيئا وان كان مثقال ح ب ة من خردل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسفين ولقد آ ت ي ن ا موسى وهاونا ر الفرقان رضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ر ب ه م بالغيب و ه م من ا ل س ا ع ة م ش ف ق و ن و ه ذ النابلسي ذكر مبارك ل ل ع ل و ن و ل ق د آ ت ي ن ا إبراهيم ب ل ا به م ي ه إ ذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أ ن ت م لها عاكفون قالوا وددنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م واباؤكم في ضلال مبين قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من الجميع السماوات و ا ل أ ر ض الذي ف ط ر ه ن و أ ن ا على ذ ل ك و أ ن ا على ذلكم, ذلكم ن الشاهدين و تالله لا كيدا اصنامكم بعد أ ن تولوا مدبرين فدعا لهم بدادائل لا تبيرا لهم لعلهم إ ل ي ه يرجعون قالوا ما لهم يشهدون قال و ا هذا أنت فعلت بل آ ه إبراهيم ت ن ا يا قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م ان كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا إ ن ك م أ ن ت م الظالمون ثم نقصوا على م ل ه م قد ع ل م ت ما هؤلاء ي ن ط ق و ن قال ف ت ع ب د و ن من دون ا ل ل ه م ا ل ا ي ن ف ع ك م ش ي ئ ا و ل ا ي ر ك م قف للعلوم ك م و م ا ت ب ن ن دون ا ل ل ل ه أ ف ا ت ع س ل و ن ق ا ل ل و حرقوه وانصوا ا ت ك م ي ن قلنا موسوعه ي ا ف ج ع ل ن ا ه من ا ل أ خ س ي ن ونجيناه ونوطا ل ل ا ل و م ا ل ا فيها ل ل ع ا ل م ي ن و و ه ب ن اسماء له إ ق ويعقوب الله ف و ك ج ع ل ا ص ا ل ح ي ن ى وجعلناهم أ ئ م ه يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م فعل الخيرات فعل الخيرات واقام الصلاه و إ ي ت ا ء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطنا اتيناه حكما وعلما ونجيناه, ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث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 أ ر ق ن ا وداود و س م ا ن إذ ي ح ك م ا ل ل ي الحسنى ر إ ف ش إ ذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود ا ل ل ب ا ليسبحن ا والطيب وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة لبوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل أ ن ت م شاكئون ولسليمان الريح ح ا ص ب ة تجري ب أ م ر ه إ ل ى ا ل أ ر ض تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ك و موسوعه ن ي الضر أ أ ن ت ر النابلسي ر ا ح م ي ف ن ن ن ا ه ه أ للعلوم ه و م ث ه م ة من ن ن ع د الاسلاميه ل ع ب ن اسماء ي ل وإدريس و ذ ل ك لكل ف م ه ا ل ص ا ب ح ي ن ى و أ د خ ل ه م في رحمتنا إ ن ه م من ا ل ص ا ل ح ي ن وذنون ا ب ا فظن أن ل ن نقدر ع ل ي ه فنادى في للعلوم الاسلاميه ا الظالمين فاستدبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ن ن من ج ي ا الغم ه و ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ربه ر ب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين ف ا س ت د ب ن ا له ووهبنا له ي ح ي ا و أ ص ل ح ن ا له زوجه إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت زوجها فنفخنا فيها من روحنا و د ع ل ن ا ه ا وبنها آ ي ة للعالمين إن هذه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 أ ه ل ك ن ا ه ا أ ن ه م لا يرجعون حتى إ ذ ا فتحت يادود و م ا ج و د وهم من كل حدب ي ن س ل و ن واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي ش ا خ ص ة أ ب ص ا ر الذين كفروا يا ويلنا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 قل اذنتكم على سواء و إ ن أ د ر ي أ ق ر ي ب ام بعيد ما ت ع د و ن إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون و إ ن أ د ر ي لعله ف ت ن ة لكم ومتاع إ ل ى حين قال رب و ح ك م ب ا ل ح ق و ر ب ن ا ا ل ر ح م ن ا ل م س ت ع ا ن ع ل ى م ا ت م ي ه